Fiما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من ذر من يخشها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها